بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتلي نبتلي فجعلناه سبيعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما کافران، اینا اعتدنا لِالکافرین سلاسل و آغلان و سعیران، اینا لب را یشتربون امیک. کام بزاجها کافورا اینا يشرب بها عباد الله يفترون ویخوفون بین نذر يوما كان ویطعمون اننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها ونفيها شبت ثون ولا زمهرير واديت عليهم ظلالا وذر قطوفها بآلیت من و زاد وازج فيلا عينا فيها تسمس السبيلا ويضُوف عليهم الذاء مخلدود إذا رأيت حسب توم له قل وامن خضرو واستمرق وحلوا أساويرا في الضوء وحلوا أساويرا في الضوء وسقاو وسقاو بكم جزاء إن هذا كتب لكم جزاء وكتب سعيكم مشكورة إن نحن نزلنا عليك فَسَبِّحِ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنَ الْمُؤْثِمِينَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ عُكْرَتًا وَأَصِلاَ وَمِنَ اللَّيْلِ فاسجدنا وسبحوا ليلا طويلا این هؤلاء يحبون وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبذيلا إنا ذي تذكرا فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ من يشاء